Allah Allahu Allahu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 And you're a Hayal لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود لِلَّذِي وعده إِنَّكَ لا تخلف الميعاد